صح احسن الله اليكم واكرمكم الله ما تقولون في من يشككون في الشيخ مشهور حبيب الله خاصه وفي تلاميذ الالباني عامه تقبل الله منكم يعني نود منكم معرفه موقفكم انا احب انا احب إن الانسان ما يحرص على كلام في الاشخاص صح والسؤال عن الاشخاص يعني يشغل نفسه طلب العلم والاشتغال بالعلم وماذا كلام في الاشخاص وماذا تقول فلان وماذا تقول في فلان وقال فلان في فلان كذا هذا كذا يضيع الوقت ويقتل في غير فائده ولكن ولكن كون الانسان يشغل نفسه قال فلان وقال فلان وقال تقول فلان وقال في فلان في فلان, فلان, فلان،, فلان هذا هذا مقطع قتل للوقت في غير طائفه الله اكبر وانحراف عن العيب الله اكبر واشتغال بالعيب الله اكبر واشتغال باعراض الناس الله اكبر جزاكم الله خيرا في الأخير نعلمكم أن الشباب السلفية عندنا يحبكم في الله تعالى ونسأل الله جل وعلا أن يطيل عمركم في مرواته وأن ينفع لكم الحق والسنة وأن ينفع لكم الإسلام والمسلمين إن الولي ذلك والقادر عليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء أمين في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التعامل الله وبركاته